وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْكُم إِنْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا أوف إن أصيت رب بمعذب يوم من عظيم قل له الشا لَا اُتُوهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كُمْرٍ مِنْ قَبْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 قُلْ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَ ٱلَّذِي وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فإِذَا تَنَفَّخَتْ لَهُ فَنَفَخُوا وَلَوْلَا كَرِيمَتُهُ سَبَقَتْ من وقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون له لا فَقُلْ إِنَّمَا لِيُبُلِّي لَغِفًا تَظُرُّ إِنِّي مَعَك